المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أدورهن فريضة ولا تناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينتحى المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلن بإيمانكم بعضكم من بعض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 والتي تخافوا ننشوزهن فعظوهن واهدروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلنا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساتين والجال بالقربى والجال الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملتت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموابهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقه الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤك من لدنه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 وَإِن كُ تُم موْضَ أَوْ علىى سَف أَوْج أحدد مِنكُم مِنَ الغائِثِ أَلا مَسك لِساء فَلَمْ تَدِروا مَا أَم فَتَيَن الن فَتَيََّوا صَعيدًا طَييبًا فَمْسَحُ بوجوهِكُمْ وَييدك إن اللهَّه كََعفوًا وَفُور فلم تَ الذي نَوتُ نَصيبًا من الكتابِ يَشْونَ الضلَةَ وَجبون أَْ تَظِيلُ السَّريل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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلهم ضليلا إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعم ما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 ألم ترد الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلت إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وطردوا أن يكون به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا كيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فتيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا للطاع بإذن الله ولم أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ الله وَتَفَاضُلُ اللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا حُبُّكُمْ لِلَّهِ أَشَدُّ مِنْ حُبِّكُمْ لِلنَّاسِ وَإِن تَنَافَسْتُمْ فَكَأَنَّمَا يُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيكُمْ جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْ أُمَمٍ لَمَن يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ نَكُنْ مَعَهُمْ شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فلتقاتل في سبيل الله الذين يشكون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نكيه أجرا عظيما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 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس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 اين انا تكون يدركون الموت ولو كنتم فيه مرور مشيده وان تصبهم حسنه يبغلوها هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يهولوها هذه من عند قل لهم من عند الله فما لذا اولاء ان قوم لا يتادون يثقون حديثا ما أصابك من حسنة فَمِنَ الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى لله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن فَمَا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ آذَاعُوا بِهِ وَلَمْ يَرْدّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِِهِمْ أَمْلَعَرِبَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما أكسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِنْ تولوا فخلوهم واقتلوهم حَيْثُ وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَمَا شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ ضِدَّكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَتَارْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا دَالَ عَلَى اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلًا سَتَرَىٰ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكَ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنكِسُوا فِيهَا فإن لم يعتزلوكم ويلكوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا.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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاكٌ فَرِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَلِهِ وَتَحْرِيرٌ وَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 لا يستهي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 ومن يخرج مِنْ بيته مؤادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عَلَى على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسروا من الصلاة إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتكم طائفة منهم ما توليوا ياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فاذا سجدوا فاليبون من وراءكم وتتطائف طائفة اخرى من فلوا فليصلوا معك وليخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا يناح عليكم إن كَانَ بِكُمْ بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخلوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 إن مِنْ من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك لصيبا وَلَا يُظَنُّ أَنَّهُمْ وَلَو أَمِنُوا أَنَّهُمْ وَلَا يَظُنُّونَ فَلَنَبَتَّكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا آمَنُوا فَلَنُغْنِمَنَّ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ أولئك مأوىهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 وَن أأَحْسَنُ ددينًا مِنْ أَسْلَمَ وَجَهَول الللههِ وَحْسِرون وَتبَِ الَّتَنِذ اللهمَ حَنِيكَ وَاتَّقَدَ اللهَّهُ إه مَ غَليلَ وَلِلهِ مَا في السماواتِ وَما ف الأَمْ وَتَانَ اللههُ بِكُلِّ شَيهم مُحيطَ وَيَسْتَفْطُونَك فِي النِس قُلِ اللَّهُ يُفْكِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَذَاكُمْ لِسَاءَ إِلَّا الَّتِي لَا تَطُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَلَمْ يَسْتَطِعُوا فِيهِنَّ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَبُوءُوا بِالْيَدَامِ بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراة خافت من بعلها جوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ورحله الانفس الش وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا أَاكَ الْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوَّا رَحِ وَإِنْ يَدْفَعْهُ رَاقِيٌّ مِنَ اللَّهِ إِلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَتَنَـا اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَمَا عِندَ اللَّهِ ثَوَابُ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 ومن يكفر بالله وملائته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم تفروا ثم آمنوا ثم تفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزر بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتراصدون بكم فان كان لكم فتح من الله فانتظروا الم لم لكم معا كان للكافرين نصيب قالوا وان كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ولم نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِكِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسِ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراغون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذدين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يغلل الله فمن تجد له سبيلا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يبت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليماً.